In وَالَّذِي تَوَنِّرُ فَضلل اللهَّعَلَكُم وَرَح مَدُ فيِي الددُ يوَد آ خِرَتِ لَمَ سَقُ فيِي مَا What? يعيذكم <تصفيق> I In...